ث م ن خ ر ج و س و ع ل ا ثم ل ت ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء ه تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو ا ل ح ق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 يفعل موسوعه النابلسي يظن ا للعلوم الاسلاميه ل ل ق ط ع فلينظر ل يذهبن كيده ما يغير ما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 اللون موسوعه النابلسي ه م ف ه وهدوا ا حرير إ للعلوم ى ا و ه د ا ل ى ص ر ا ط ا ل ح م ي د ويصدون إن الذين كفروا ع ه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 وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إ ل ا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت و ا م ع وبيع و ص ل و ا ت و م س ا ج د يذكر ي ف ه الله اسم ا كثيرا و لا ينصرهم الا ا ل ق و ي عزيز ا ل ذ ي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 لهم مغفرة ورزق كريم و ا ل ذ ي ن س ع و ا آياتنا في م ع ا ج ز ي ن أ و ل ئ ك أ ص ح الحسنى ب ا ج ي م وما أ ر ل من قبلك من رسول ولا نبي إ ل ا إ ذ ا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ يلقي الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته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 وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنهم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 هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه و آ ت و ا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم